بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والمحمد والآله واصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله باب الطلاق في الماضي والمستقبل أي باب إنشاء الطلاق في الماضي وإرادة الطلاق في المستقبل فعندنا إنشاء وعندنا خبر ف الإخبار عما وقع منه في الماضي يقع فلو قال لزوجته أنا طلقتك قبل شهر بشهادة فلان وفلان يقع أما إذا أراد إنشاء طلاق اليوم ولكن ينسبه إلى أمر ماض لا يقع وهذه قسمة عقلية مثل لو قال شخص قرأت هذا الكتاب لو قال شخص أنا أقرأ هذا الكتاب أمس وهو يقرأه الآن فهذا لا يصدق عقلا فكلامه في غير محله ومثل لو قال شخص أنا أضرب زيد أمس هو الآن يضربه فهذا لا يصدق فالمقصود بالطلاق في الماضي أي إنشاؤه يعني إحداثه فلو قال شخص أنا أطلق زوجتي أمس وهو الآن هذا لا يمكن إذا قال مصنف باب الطلاق في الماضي والمستقبل فإذا قال طلقتك أمس مثل لو شخص يأكل الآن ويقول أنا آكل أمس فالجواب لم يقع إذا لم ينوهه لم يقع والمراد بنية بأن هذا الكلام بالنية يتحول من إنشاء إلى خبر فيصح الطلق فلو قال شخص مثلا أنا آكل أمس هو الآن يأكل ثم قال أنا أقصد الآن أنا آكل نقول صح كلامك فكذا لو قال أنا أو طلق أنا طلقت زوجتي أمس وهو الحاضر الآن لكن قال أنا أقصد الآن فيقع ذلك قال مشنف فإذا قال طلقت زوج طلقت فيقال أطلقتك أمس وهو لم ينوي ين لم ينو إنشاء لم ينو إحداث طلاق جديد قال لم يقع ذلك قال إذا قال أنت طالق أمس أو قال أو قبل أن انكحك يعني أنت طالق قبل أن أتزوجك هذا لا يمكن أن يتصور فهذا لا يمكن لأنه طلاق فضولي لم يقع عقد النكاح بعد لذلك قال أو قبل أن أنكحك ولم ينوه يعني ولم ينوي إنشاء طلاق جديد الآن أما إذا نوى فهو إحداث للطلاق الآن أما إذا لم ينوه قال لم يقع فإذا قيل له أنت قلت أنت طالق إن لم أنكحكي فقبل أن أنكحكي فأنت تقصد بهذا الطلاق فهذا اللفظ الطلاق فإذا قال لا انا اقصد منه طلاق سبق مني او من الزوج الاول الذي قبلها وامكن تصديق ذلك يقبل كلامه يعني لما قال مصنف وان قال بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل يعني لو قيل له أنت قلت زوجتي طالق قبل أن أنكحك فقال أنا ما أريد أني أني ما أريد الطلاق إحداث الطلاق الآن وإنما إن شاء ثم قيل له لا أنت تقصد فقال أنا أقصد طلاق سبق مني الطلق الأولى إذلك قال فإن, قال فإن قال بطلاق سبق منه وإن أراد بطلاق سبق منه يعني وإن أراد بذكر طلاق سبق قبل عقد النكاح بطلاق سبق منه في طلقة أولى أو ثانية أو من زيد أو من طلاق من زيد يعني قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك فقال لها أنت طلق، يطلق لا طلق، ما فإنما أنا أخبرها بأنك قد تطلقت من زوجك السابق قبل زيد وأمكن بأن كانت متزوجة حقيقة قبله بزيد أو هو طلقها طلق أول أو ثاني فقال كما فأخبر, كما فاخبر بما حدث ولم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك مثل لو قاتلها طلقني فقال طالق او كان حالا خصومة فطلقها اما اذا لم يكن هناك خصومة ولم تطلب الطلاق وهناك قريل على انه يقصد طلاقا لم يقع منه الآن كزوج سابق منه أو بطلقة سابقة منه قال مصنف قبل يعني يقبل كلامه ولا تطلق زوجته بعد ذلك قال فإن جن فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق يعني لو قال لزوجته أنتي طالق أمس، ثم مات، ما تطلق زوجته؟ لأن لم يبين المراد هل هو إنشاء أو خبر؟ وكذا لو قال لزوجته أنتي طالق قبل أن أنكحكي، لا تطلق، لأن لم يبين هل هو إنشاء أو خبر؟ وكذا لو جنة يعني زال عقله لو شخص قال لزوجته أنت طالق أمس ثم زال عقله لا يقع الطلاق أو خريسة يعني ولم تفهم إشارته بأن قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ثم العقد لسانه ووصها لا يستطيع الحديث ولا تعب ولا تعرف له إشارة ببيان مراده قال لم تطلق لأن الأصل هو عقد النكاح ولا يخرج عنه إلا بيقين نعم الله أعلم هل المتمتع يمسك عن الأخ من شعر وأطفاله من أول يام الحج مثل الذي يضحي لا الذي يمسك عن ظفره وشعره من أراد أن يضحي يعني من سيدفع المبلغ للأضحية هو الذي يمسك أما المضحة عنه مثل الولد أو الزوجة وهي التي تريد الضحي ما تمسك وكذا المتمتع وغيره يقول عن, عن أمس يقول هل أضع العسل هل أضع هل أضع العسل على الماء بعد أن يفور أم أضعه على الماء ثم لا تضع الماء يغلي الوحدة ثم تخرج ف... وتضع في إناء ثم تأخذ ملعقتين أو ثلاث عسل وتضع على الماء الفاتر هذا ثم تستنشقه يقول لم يتضح مراد من قون مصنف إن أراد بطلاق سبق منه ومن زيد وأمكن قبل يعني لو قيلها أنت طلقت قال يا أخي ما طلقت لو قيلها أنت طلقت لما قلت لزوجتك أنت طالق من زيد. لما قلت لها أنت طالق قبل أن أنكحك قال نعم أنا طالق قلت أنت طالق قبل أن أنكحك لكن أقصد بالطلاق الذي ذكرته بطلاق أنا سبق طلقته فأنا أخبرها أو بطلاقها من زوجها الأول وأنا أخبرها الآن وأمكان صدق كلامه لأنه فعلا متزوج من قبل وانه طلقها من قبل ولم يكن فيه خصومة او طلب سؤال طلاق منها له يقول هل الحاجة ان يأخذ المشعر يوم العيد اذا لم يضحي ضحية وصى بها لا حتى تذبح ضحيته يقول ما من اقول مصنف وامكان اقبلها الذي يقبل الطلاق وعدم الطلاق لا. يعني يقبل كلامه في تبريره يعني ما تطلق